<تصفيق> توكل لا توادع رح عسى درب جفا الماسوج طي طي ابغى راك في عذابك لا رحات سويد بحلم انتوج طيب الفضل لا في حياتي سلوتي وموت يا رثي دي فما لله يؤول من سكن بنا وجو العوج يلا يا ناصر بره لنا كره ثانيه ما عليك عسى دربك سفينو يا عسى الله ما يخلي ما يخلي يخديني فما إلا هي أول من سجن بينا كله أعود عسى دربك سفير الله عزى الله ما يخليني ترابو <تصفيق> بعد أها <سؤال> تغني <تخلّي> هذه ترى باوقكو ترى باوقكو أها أها أها لو سمحت سواء <تصفيق> شلت وادع رح أسادر بالجفان ما أسنوك يصعد في درب فرق عقبها كلمة وادع رح أساد دربي بجفال مسهود يصادف دربي فارقة عقبها ما تلمحك عيني تمان, تمان الله يول تنسقن بين الضلوع العمول خاصتك حميت أساد دربي كسبيرو <تصفيق> توها جلت وادع رح عساه دربي شفان ناس او دربي فرقه مكفهم مثيل بحيك عيني ابغى رقصي على بت ترحل ويصبح البات توتش قصيده في ح يميت يلفين تان الله يولد من سكن بين الفضوع ادعوت يا صدرك سفير ويا عسمار pois o cara desta